فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان تنفعه نفس ما قدمت لغد واتقوا الله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 اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزل هذا القران على جبل لرايته قاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نظربها لد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 يقول القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى